موسیقی um... da <laughs> وَنَاهِلًا قَرَنْتُ فَا إِنِّي نَسِيتُ الصُّوتَ أَرَأَيْتَ إِذْ ستفن انني نذت ف constant في لغف البحر عجبا. Oh <laughs> Oh, thanks, Dad. 129. قال له موسى bar and that قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي فدَدَةُ آق بِّ بِملَ سُ وَدَ تُرهِق بِأَممر السَّر صَ آي فا لقيا غلم ترططنا وانا اقعد تنفس تنثكيك في قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي قال ألم أقول می‌خوام Um... نبثك في تويل لما لن لم تستطيع عليه الصبر. Q موسیقی وَإِذًا صُحُفٌ نُشِرَتْ وَإِذًا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذًا جَهَنَّمُ سُعِّرَتْ وإذا الْجَنَّةُ أزلفت تعلمت نفس روح شقيقي ثم امين الله ذي الكون الذي تذير عرش صاحبكم بجنون، ولقد أنقى بالفكر المبين وعلى قلبي. وما هو بِقَوْلِ شيطان <تصفيق> <تصفيق> ألم يجد كيسي من أما السائل فلا تنهر وأما بعمة ربك فحذف فأما الذي أنقض ظهرك ورفع مالك ذكرك اِذَا فَرَضْتَ فَنْصُرْ وَإِلَى رَبِّكَ فر